ثم يتوه الله من بعد ذلك على من يشاء، والله رفيع الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، إنَّ المُشْرِكِينَ نَجَسُوا فَلا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عانهم هذا وإن خئتم عيلة فتوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى التي حب بن الله ذلك قولهم بأقوالهم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أما يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمتحدن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو وسبحنه لا إله إلا هو وسبحنه عما يشركون